Oh. تعلمون سيقولون لله. الله. <تصفيق> <تصفيق> <قل>, <قل>, <تصفيق> قل افلا, <أفلأ <تبقى> <تضلك> كل أفلا تذكرون quluna lillahi allahumma salam song قولون لله الله الله, الله, الله, الله قل ان فلاتكون na <laughs> تذكرون قل مرب السماوات السبع الرحيم kul پ avalata ta Ola! Oh, ta وما كان معه من إله va da ullu miu anaz mo O ma بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون الله الله If I die. إنها كلمة هو قائلها in na kan ni تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارُ اللَّهِ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تكن آياتي تطليلي قُ فَكن تُم به ان خطموم سوق Allah Allah Allah fa rahsi betum annama khalaqunakum ma <laughs> koi <laughs disappointment> Anko Alshamsu alqamaru bhi hussbaan Alshamsu alqamaru bhi hussbaan Let's